وتكتمون الحق وانتم تعلمون يا اهل الكتاب لما تخلطون الحق الذي انزل في كتبكم بالباطل من عندكم وتخفون ما فيها من الحق والهدى ومنه صحه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة توجب علينا أن نخاطب أهل الكتاب بهذا وأن نبين لهم دلائل النبوة وأن نستدل أيضا من كتبهم على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد وجد الدلائل في من هذا كثيرة جدا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 آخرة أي آخر النهر لعلهم يشكرون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم فيرجعون عنه قائلين هم اعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه وهذا من خبثهم ومكرهم يأمرون جماعة بالدخول في الإسلام ثم الخروج منه لأجل أن يشككوا المؤمنين بدينهم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 يعطي الأمور بما تقتضيها فربنا جل جلاله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يهضم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء من خلقه فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العضاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له إذن نستفيد من هذه الآية على أن أعظم الفضل وأعظم الرحمة أن يؤتى الإنسان العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح لأن العلم والعمل هما طريقة الأنبياء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 ومن اهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤدي إليك ما اثمنته عليه ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل لا يؤدي إليك ما اثمنته عليه إلا إن ضللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي ذلك من اجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العربي وَأَجْلِ أَمْوَالِهِمْ إِثْمٌ لأن الله أباحها لنا يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراهم على الله وهذه الآية الكريمة يقول أخوة تعلمنا العدل فهذه الآية تصف أهل الكتاب بما هم عليه والإنسان لا يمنعه المخالفة أن لا يؤد القول الحق في خصمه بل من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج ولكن من اوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فادى الامانه واتقى الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء وأيضا أيها الاخوه أذكر بأداء الحق مع الله تعالى فأدوا حق الله ومن أعطى الله عهده وميثاقه فليؤدي ما جزم عليه القلب وعقد عليه النسان وأوفوا عهودكم مع الله ولا تنقضها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 إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم بالتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون عوضا قليلا من متاع الدنيا لا نصيب لهم من ثواب الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم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 ومنازلها نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا رحمته وأن يبارك لنا في أمر الدين والدنيا وأسأل الله أن يبارك لأمة محمد أجمعين اللهم اجعل لنا أعظم البركة يومنا القاكة يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين